ب س م الله الرحمن الرحيم إنا أ ر س ل ن ن ا و ع ه النابلسي أ يأتيهم ذ ي للعلوم ب ا ل ا ق و وأطيعون س ل ك م ي ه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 لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إ ن ه م ع ف و ن ي واتبعوا من لم يزده ماله وولده إ ل ا ختارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا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 ولا تجد الظالمين إ ل ا تبارا